فانكفوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث وارباع فإن خفتموا ألا تعدلوا فواحدة نوما ملكتي مالكم ذالك أتنا ألا تعول وآت النساء صدقاتهن نحلا فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فكولوه فكولوه هني أم مريئه ولا توت سفهام ولكم التي جعَل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وباتن اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فانا نستمن منهم رجلا فان استمن منهم رجلا فادفعوه اليهم اموالهم ولا تاكنوها إسرافا وبدارنا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف فإذا دفعتموا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُ الْقُرُبَاءِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرَزْقُوْهُمْ مِنْهُ فَرَزْقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَالْيَقْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْبِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ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 وَلَهُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لكم وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً وَلَهُ إِمْرَأَةٌ أَوْ إِمْرَأَتُهُ وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ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 ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين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 والذين آتيانها منكم فأذوهما فإن تبا وأصلح فأعرض عنهما إن الله كان تواب الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء أبجهالة ثم يتوبون من قريب فَأُولَئِكَ يَتوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى, حتى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ لَا وَلِّيَ لِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ هُنَالِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا لَّيِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا إلا إن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن يكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن رددتم مستبدا لنزوج مكا زوج وآتيتم وآتيتم إحداه النّق طارم فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتان وإثم مبينا وكيف تأخذونه وقد فض بعضكم إلى بعضه وأخذنا منكم ميتا قنّغليظا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 وَخالاتكم وبنات أخيه وبنات أخته وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن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 والمحصنات من النساء إلا ما ملك تيمالكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيْغًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيْغَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَ لَيْلَةٍ كِحَالْمُحْصَنَاتِ الْمُوَمِّنَاتِ فَمِمَّا فَمِمَّا مَلَكْتَ إِمَالُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُوَمِّنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِمَالِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَّ فَإِنْتَنَيْنِ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ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 يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تاكنوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم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 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان ولقربون والذين عاقد تيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا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 فصالحات قالتات حافظات للغيب بما حبذ الله واللات تخافون نشوزهن فعيضهن فعيضهن وهجرهن في المضاج وضربهن فإن طانكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل, وبن السبيل وما ملكت تيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون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 يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى حتى تعلموا مَا تقولون ولا جُنَباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَوَضَّؤُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ أولى مزّت النساء أَفَلَمْ تَجِدُ مَا أنفَت صعيدا طيّبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا رفوارا ألم تر إلى الذي نؤوت نصيبا من الكتاب يشترون الضلالات ويريدون أن تضل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 ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل ان نقمس وجوها فنردها على اذبارها او نلعنهم او نلعنهم كما لعننا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا أَلَمْ تَرَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ويقولون ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدا من الذين آمنوا سبيلا هؤلاء الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهَ فَلَمْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم سندخلهم جنات تجري من تحتها لمنها رخالين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلهم ظليلة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 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازات في شيء فردوه إلى الله والرسول فرده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أَلَمْ تَرَيْنَا الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ عِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزم الله وإن الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدم تيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً وما أرسلنا من رسولٍ إلا يطاع بإذن الله ولون لهم الظلم إن أنفسهم جاءوا كف استغفر الله فاستغفر الله واستغفر له الرسول لوجد الله تواب رحيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَلَوَّنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَن قَتَلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ أَخْرَجُوا مِن دِيَارِكُمْ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 ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم فاولئك مع الذين انعم الله مِنَ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكذا بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا تباتنا وانفروا جميعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ صَابَتْكُمْ مُصِيبَةً قَالَ قَدَّنَعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ كُمْ مَعَهُمْ شَهِيداً وَلَئِنَّ صَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَكَ أَلَمْ يَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوْذَّتٌ يَا لِيْتَنِي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 وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستطعفين من الرجال والنساء والولدان الذين الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل من لدنك نصيرا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 وقالوا ربنا لمكتبت علينا القتال لولا, لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل وناخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت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 أفلا يتذبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمل أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم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 الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة إلا ريب فيه وما نصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أ تريدون أن تهدموا من ظل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا وادو لو تكفرن كما كفروا فتكونون سواءا فلا تتخذوا منهم فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجر في سبيل الله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 فإن كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مومنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مومنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله علیما حكیما ومن يقُت المُؤمن متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولاعله وأعد له عذابا عظیما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 فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكله وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة ورحمته وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستطعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها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 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّرَاتِ إِنْ خِفْتُمْ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 والتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذراهم وأسلحتهم وَالذِّينَ كفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ أَنْسَلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِينُنَا لَيْكُمْ مِيلَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمُ أَذَى إن كان بكم أذى من مطر لو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعدني الكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا قُمَ أَنَّ تُمْ فَاقِمُ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُوَمِّنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا وَلَا تَهْنُو فِي بَتِغَاءِ الْقَوْلِ إِنْ تَكُونُ تَالَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ وَتَرْجُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا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 ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو ثُمَّ ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتالا مبينا قُلْ فضل الله عليك مَلِكِ لهم إِلَهِ منهم مِنْ وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنز الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما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 وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين والليه ما تولى والليه ما تولى ومصله جهنم وساءت مصيرا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 وقال لا تتخذن من أيبادك نصيبا مفروضا ولئذنهم ولئمن ينهم ولا أمرنهم ولا أمرنهم فليبتكن آذان لعام ولا أمرنهم خلق الله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 من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليو ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر نو امثا وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يضلمون ناقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في نرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء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 والمستطافين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا واعراضا فلا جناح عليهما أن يصالح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت لأنفس الشح وإن تحسن وتتقوا فَإِنَّ الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ فَتَذَرُوا هَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِنْ يَتَفَرَّقَ يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعٌ حَكِيمٌ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ آوُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَأَيَّكُمْ وَأَيَّكُمُ أَن تَقُولَ اللَّهُ وَإِن تَكْفُرُ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا أي شاء يذهبكم أيها الناس وياتب آخرين وكان الله على ذلك قديرا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 إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواءاً تعدلوا وإن تلووا تُعْرِضُ تعرضوا فإن الله كان بما يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ضلالا بعيدا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 فاشر المنافقين بأن لهم عذابا ليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا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 أولائك سنوتيهم أجرا عظيما إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إلَيْهِ جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا لِلِمَاءِ وَلَا يَجْدُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِن رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا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 فإن كانت اثنتين فلهما الثلث مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء اثن الذكر مثل حظ يبين الله لكم أن تظلموا والله بكل شيء عليم